أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا كيه كمن مت لَنَا نُقُومَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِي بِفَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُ للذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينا تَبَرَّأَ النَّائِلُ إِلَيْكَ مَكَانُهُ إِنَّ يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَن يَنفَعُوكُمْ شَيْئًا تَجِبُ لَهُمْ وَأَعُونَ عَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِي بِالْفَيءِ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُمِرْتَ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وَهُوَ الَّذِي يُنْشِئُكُمْ مِنْ بَارِئٍ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ مُلْخِيَرًا سُبْحَانَ نَعْمَ اللَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَهُوَ اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْكُلُّ مُقِلَيْهِ تُرْجَعُونَ